وحبيني لصحبتي وحبيني وحبيني لصحبتي وحبيني يا صاحبي إلى كل من فقد عزيز أو غالي إلى كل من فقد حبيب أو قريب وادعوهم ورحلوا عنهم أقول لكل هؤلاء لا تحزنوا لا تيأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمة الله تفائلوا بالخير من الله أحسنوا الظن بالله احتسبوهم عند الله استبشروا بالخير من الله أبشروا بالعوض من عند الله هم رحلوا إلى الرحمن الرحيم هم رحلوا إلى الجواد الكريم الكبير هم رحلوا إلى من هو أرحم بهم منا جميعا هم رحلوا إلى من هو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأزواجهم وزوجاتهم وذرياتهم جميعا رحلوا إلى رحمن السماوات والأرض ورحيمهما رحلوا إلى الجواد الكريم الذي لا يبخل احتسبوهم عند الله ادعوا لهم اعملوا لهم صدقات جارية، اعتمروا عنهم، حجوا عنهم، هذا الذي ينفعهم الآن، والله لا يعيدهم البكاء، والله لن تعيدهم الدموع، احتسبوا الأجر عند الله، اصبروا وصابروا، رابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى، والله إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن. وإنا على فراقي كل غال وحبيب لمحزونون النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم بكى فقيل له تذكي يا رسول الله فقال إن العين تدمع والقلب يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن أحبتي لا نقول إلا ما يرضي ربنا لا نقول إلا الحمد لله كثيرا وإنا لله وإنا إليه راجعون لا نقول إلا قدر الله وما شاء فعل هذا مكتوب ومقدر من عند الله سبحانه وتعالى منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم وهذا مكتوب ومقدر عليهم كتب عليهم رزقهم وأجلهم وأشقياء أم سعداء فالحمد لله كثيرا الدنيا فانية الدنيا فانية الدنيا دار ممر وليست بدار مقر الموت باب كلنا سوف ندخله وطريق كلنا سوف يمشي فيه ولكن يا ليت شعري على ماذا نودع الحياة ونرحل هل على عمل صالح وذكر صالح وأعمال صالحة تجر لنا حسنات بعد الموت أم على العكس والعياذ بالله اسألوا الله الختام دائما اسألوا الله حسن ختام فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله أكبر أنا أعلم أيها الأحبة أن فراط الغالي عزيز ويبكي عليه الإنسان ويحزن ولكن ماذا نقول وماذا عسانا أن نفعل فكم ودعنا قبلهم وكم سوف نودع بعدهم فنسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا وإن كان لقاؤنا قصير أو لم نلتقي في هذه الدنيا أو فارقنا حبيب قبل أن, قبل أن تقرأ عيننا به فاسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة هناك الحياة الحقيقية التي لا ينغصها هم ولا كدر ولا مرض ولا موت على الأرائك متكئين هناك الحياة الحقيقية من يعمل لها ومن يقدم لها ومن يدعو لمن فقد بها أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم ذلك الفضل العظيم الكبير اللهم آمين اللهم آمين الله من الله النور منه حمد الشاكرين يا طاحنين طلب الحج رب سميع رب قلبي بالدنين الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال